شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى من من خلق الأرض والسماوات العلاة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 وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ خُذُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ هُوَ يَكْفِي لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَنَارِ فَلَمَّا أَتَاهَا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكره ساعة آتية أكادوخ فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعها وهاه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا توكوا عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآل أخرى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 كما يوحى أنا قد في التابوت سقد في الأمن فاليقهي اليوم بالساحل فاليقهي اليوم بالساحل يأخذ وعده لي وعده له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقرعينها ولا تحزن، وقَتَلْتَ نَفْسًا فنَجَّينَكَ مِنَ الْغَمِّ وفَتَنَّكَ فُطُونًا فَلَا بِالْتَسْلِينَ فِي أَهْلِ مَدِينَةٍ ثُمَّ جِتْ عَلَى قَدَنِيَ يَا مُوسَى وَاصْنَعْتُكَ لنفسي عَيْنِي اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا في فِي ذِكْرِي إلى إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْتِنَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى قَالَ لَا تخافا. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى فأتيام فقول إن رسول ربك فأرسل معنا.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 قال فما باد القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى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 إنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجدتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فَلَنَحْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ نَّثْلِهِ فَجَعَلْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَاعٍ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْزِيْنَتِ وَأَنِّيْ يُحْشَرَ النَّاسُ بُحَاحٍ فَتَوَلَّا فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كِيْدَهُ ثُمَّ تَقَالَ لَهُمْ مُوسَى وَإِلَكُمْ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحطكم بعذاب وقد خاب من افترى وقد خاب من اخترى وَقَدْ صَعَبَ مَنْ اشْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُ بَيْنَهُمْ وَسَرَّقَ النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ هَذَا لِسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ الْمُثْلَى فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى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 قال آمنتم له قبل أن هادن لكم إنه لكبير قول الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم فلو قطعن أيديكم وارجلكم من خلافه ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن تعلم أن أشد عذابه وأبقى قالوا لنؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاب إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السح والله خير وابقى والله خير وابقى انه من ياتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن ياتي مؤمنا قد عمل الصالحات فاولائك لهم الدرجات العلى جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ فَامْتَتِعْ فِيها وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى فأسبعهم فرعون بجنوده فورشهم من اليم بما غشيهم وأضل فيعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلومي طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحلى عليكم غضبٍ ومن يحل عليه غضب فبداو وإن لا أُفّار وإن لا أُفّار لمن تاب وآمَر وعمل صالحاً ثم اهدى وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قالهم لا على أتري؟ وعجلت إليك ربي ترضى. إليك ربي لترضى قال فإن قد فتن قومك من بعدك وأضلهم السامرين. فرجع موسى إلى قومه رضبان أسفا.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 فقذفناها فكذلك ألقى قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامر فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إله هو إله موسى فنسي افلا يرون ان لا يرجعوا اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم ان نبغتن به انما فتنتم به وإن يا ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى قال يا هارون ما منعت إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي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 وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتْ عَلَيْهِ الْعِيَاكِفُ لَنُحَرِّقَنَّهُ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ مِنْ أَسْفَلَ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمَلَةٌ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يومئذ زرقا، يتقافتون بينهم إن لبثتم إلا بذثم إلا عشرة، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة، إلا بذثم إلا يوما. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ إِنَّ سُبْحَانَ رَبِّي لَزَهْقٌ فَيَدَرُّهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَّا تَرَى فِيهَا عِوَاجًا وَلَا امْتِتَامًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا همسا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 فعلت الوجه الحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلم ولا ظلم، وكذلك أنزلناهكم على الآبية، وصرفنا فيهم للوحي. وصرفنا فيه من الوحيد لعلهم يتقون أو يحبث لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ أَبَا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُّكَ وَالْزَوْجُكَ فَلَا يُخْرِجَنَكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجْوَعَ فِيهَا وَلَا تَهْرَأْ ك لا تضم فيها ولا تضحك فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها فبدت لهما سوءهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وَأَصَالَ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَ اهْبِطَا منها جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اهْتَدَى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْطَطُ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 قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها, فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأمقى أفلم يحد لهم كم أهل كنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأول النعمة ولو ل كلمة سبقت من ربك لكان لزامه مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأقراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا